وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْ رَبِّ فِتاباب أَ زَلْناهُ إلَكَ للتُخررجًا الن سَمِنَ الظُدُماتِ إلَ النُورِ بِإذْنِ رَبّهِم فإزْنِ رَبِّهِمْ إى صاط العزيز الحم اللهَِّ الذي لَهُ مَا فيِي السمواتِ وَما ف الْ وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله